أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب والذي انزل إليك من ربك الحق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 أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ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 ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إني ما انت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل انسى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهاده عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من اسر القول ومن جهر به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 والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء لا يستجيبون لهم بشيء الا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه ليبلغ فاه وما هو ببالغ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 قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتقدتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم, لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا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 قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها, فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد رابيا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 وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَالِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى الذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب، ومؤوئهم جهنم وبئس المهد، أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُزِلَ إلَيْك مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ وَزَلا إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَحْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ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 وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَقْبٌ الدَّارِ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 لا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِن دَارِهِمْ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزأ برسول من قبلك فأمليت للذين كفروا فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أ هو قا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 قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به اليه ادعو واليه ما وكذلك انزلناه حكما عربيا ولئن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 وإما نرينك بعض الذين أيدهم وإما نرينك بعض أو نتوفّيّنك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نُقَصُّهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ